بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أعلمه ما لو وما كسب سيشرى رذات لهب ونرته حمارا حطب في